غير المطلوب عليهم والصالين إن, إن الذين تولوا منكم يوم التقا الجمع إن إنما استهزأهم الشيطان ببعض ما كسروا ولقد عفا الله عنهم إن الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا, كفروا <لا تكونوا <كالذين> كفروا <متحدث> <وقولوا> إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة أو كانوا, غزة أو كانوا, غزة لو كانوا عندنا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرتم من الله ورحمة الله خير مما يجمعون ولئن متم او قتلتم لالى الله تحشرون فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر